زينب ومريم صديقتان زينب ومريم صديقتان تتشابهان في أشياء كثيرة فهما تسكنان في حي واحد وتدرسان في جامعة واحدة ولكنهما تختلفان في أمر آخر فزينب نحيفة جدا ومريم سمينة جدا تريد زينب أن تكون سمينة ولكنها لا تستطيع وتريد مريم أن تكون نحيفة ولكنها لا تستطيع زينب تفكر كثيرا في هذه المشكلة ماذا تفعل؟ وزنها الآن خمسة وخمسون كيلا كيف تزيد وزنها؟ يجب أن يصل وزنها إلى سبعين كيلا حاولت زينب وحاولت ولكنها لم تنجح أخذ الزينب تتناول كثيرا من الطعام تأكل اللحم والخبز والبيض والأرز والجبن والعسل والحلوى والمربى وتشرب الحليب وعصير الفواكه لم تمارس زينب الرياضة ورغم ذلك ظلت نحيفة ماذا تفعل؟ أكلت كثيرا وشربت كثيرا ولكنها ظلت نحيفة تختلف مشكلة مريم عن مشكلة زينب فمريم سمينة جدا وتريد أن تكون نحيفة وزنها الآن تسعون كيلان كيف ينقص وزنها؟ يجب أن يصل وزنها إلى سبعين كيلان. تركت مريم السكريات والنشويات ومارست الرياضة شهرا. لم تستطع مريم فهي تحب الأكل. أخذت مريم تأكل كثيرا فزاد وزنها ولم ينقص.